الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانه سبحانه سبحانه. سميع يسمع لعنة العذاب بصير يبصر لعنة العذاب. ينصر نبينا اليمن السوداء بشيله الظلمات في الغار كلمه مسجدا فيها لما قضى الاجر وقام وقرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى كان صادقا سيئا وهيا كلم على ذلك القران والاخبار هذا اتيت الدنيا تناولت باليمين الى في العصار افمن اسلك على تقوى من الله ورسوله طيب اي من اسلك بنيانه على سفلته في الهار احمده سبحانه وتعالى بالاعلام والاسرار واشهد باحسانيته باصح اقرار وأطلِّ وأسلِّ على نبينا محمد وأطلِّ وأسلِّ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء الأصغار وعلى نبي بسر رفضه التنظار وعلى رفضه صالي الكفتار وعلى رثمان سريع الكفار وعلى علي فاجد الأسهار وعلى اله واصحابه الاصحاب والاصيار اللهم وارض على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما وعدت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اذا دعوا ايها الجزء بالاحداث فإذا اخرق الحديث كلام الله فرهانا واصفق الهر لأدل محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كن مستثاة حمور فإذا كنت بدعه بجأة وصل بجأة وكل غلامة جفعك وما قلنا وكبنا قل قريبهم مالكسر وأجهى وانما ماتوا عدون ولا انتم دماغنيين. وانما عدون الانات. ولا انتم دماغنيين دماغنيين دماغنيين. أيها الناس في الاسلام. ينصر الله لنا. فكان دين الاولين ودين الافرين. فوجد علينا ان نطهدر على حقيقه الناس. حق الطعام في عمد السلام. هو لكم الاسلام دينة. ورضيح لكم الاسلام دينة. اخرج المؤمن الدنيا عن واسم من المنفح انه طاب مروض المعنى الغيال. اعظمها معنى الاسلام. اعظمها معنى الإسلام. الاسلام. التي لا نتفر او لا تتفر المعنى الا فهذا خط من الله ان تن الله افضل جل بك علينا ونحمد الله سبحانه وتعالى ان جعلنا غيره الدين ومن عمار بيوت الله عز وجل في الارض فهذا خط من الله سبحانه وتعالى دين الاسلام هو دين نوح عليه السلام قال الله عز وجل كما في دوم تيونك وعملت ان اكون من المسلمين. وعملت ان يكون من المسلمين في الاسلام. عليه السلام. صال الله عز وجل. ومن يرغب عن كل ذلك الا من الذي هدكته. ونقد استطيناه من الدنيا وانه في الاسلام Heer van het land, hou je moed erin, naar de te الحجاز. صلب الله عليه وسلم. اليوم اتمنت لكم دينكم واتمنت عليكم يا نبي. ورضيت لكم الاسلام دينا. يجب عليك ان تتعطف على دين. وانت تعطف على انسانك. وتعرش. وتعرش انك من من قبل الغرب ومن قبل اليهود. ومن قبل اوقات الاختار. عليه على عهد الله. هذا على عزة في الناس ايسا جزا لذلك نقول في هذا التسطور في هذا التسطور نقول لهم من تحديدات من سوريا. فطبع ما يقول عليهم يقول له يريد كلها. وتقلتك. فان في هذا التسطور الماده السالية الاجرع ايه وان شاءت هو المصدر الوحيد في ان لا دله الزبور. ولكن الأمر اننا يتحوصوا الناس الى السرعة الى الله قد آية مساءة الى الدنيا صلى الله عليه وسلم. واجب علينا ان لا نزل. بل واجب علينا ان نجلس. وان ندخلنا. وان تنفح الناس. وان نفطح الناس. وان نعرض الناس. وهذا له دريل في الساعة. عليهم على الله ونسبة الله ونسبة فقال ابو المسيان اتحر افيكم محمد. افيكم محمد. يا مرس والقناب. افيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فبادا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تجدوا حتى تجد. لا فكفرها ثلاثة. فظل ان محمد صلى الله عليه وسلم قد قبله. فكفر فقال ابيكم ابن محافظة يعني ابن رضي الله ابو اصلاح. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسلوه. فكفرها ثلاثة. فظل ان هذا مجرد قد تكف. فقال ابيكم عمد اسم الخلفاء. ربنا الله اكبر الله فقال صلى الله اي ربنا لا يبون تكرر الصلاهك ظننا ان عمر قد فماذا قال ابو سفيان وائل سفيان بعد الله وتنوي وتنوي وتنوي. وهو الذي قال لهم لا تجيبوه فقال صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه أنا وهو منذ قريب فقال لهم لا تجيبوا بالتحدي الحمد عليه في هذا وفي هذا الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه بحاجة ترد عليك. وقالوا مما يا رسول الله. قال بل الله اعلى واجبت. بل الله اعلى عندما يتعطل في الارض بالله سبحانه وتعالى وبسبيعة الله عز وجبت. وبنير لله عز وجبت. واجب علينا ان يفت جبت. وان يبين. وان يمتوين قال الا يتجيبه? قال لنا نجيبه. قال قولوا فالله اعلى وعدد. فقالوا الله اعلى وعدد. فقال نظر فيها لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم انا في عزوه اروا يا رب الله. قال قوله الله مولانا. الله مولانا هكذا يكون القضيه وهكذا يكون التعامل هكذا يكون فصل التعامل ان تنتبه كذلك متى تتكلم ومتى تدخل ومتى تزيد ومتى ترد انها وقوله جيده وجب على المسلم ان يتعلمها وجب على المسلم ان يجعل قال قضى الله انا يتفعون. وهو انتهى قليل قال له لا. لما تعرض الورس الاسقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه هؤلاء يتفعون. مش مهجم. ولكن لما تحول قلت في اداة حتى المسجد تحول امر النبي صلى الله عليه وسلم. تلعة الهداد في ضل الحفظ الهداد. فان الهداد يعطي اهل الهداد بقصته. وعمر القطاع رضي الله عنه وعطاه لما سلح ذلك النصر. اعطاكم الهن والهناء على كمائزه. وعلى نصره. وعلى, وعلى المعنين. بل امر ان لا تحصل كمائزه. امر ان لا وآله من السماحة الاسلام. وهذا من حج الاسلام. وهذا من صنف الاسلام. فعجب عليك يا مسلم ان تتعرف على دينك. وان تتعرف على دينك. وان تعرف ان لنقص العهود من اليهود عليه العالم الله. ابنى اهل محلا امدا ولا محاك ان يصدر عسل. والسجين مجال في طريق حتى حديقهك يا بي يا ما على قال ما بدا علي الا اجهل بدرا الا من فرطت ارضني نجي الله على سلم فاقضني امشي فقال لي انك تدخل قال لا فعقد عهد الله ونعم ومن شاقه الا يقاتلوا في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم فلما شارعوا الاختيارات رضي الله عنه ونصره وحكى له ما كان بامر المشركين فلا تقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم اهل الصوم وهم اهل الشرك وهم افراد الاصنام هم الذين يحاربون الله ورسوله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحده ساعاته ولستعيد الله عليهم. نبي لهم بعسير ولستعيد الله عليه هذا هو العدل وهذا كانت راحه الانسان وهذه هي طبيعه الانسان لذلك يبقى الكون مجدل عندما يتبع الى ما كان من اجل من عيد السعال رضي الله عنه وارضاه لما كان مقاومه من المسلمين بقدر رستم ملك العمر واراد رستم ان يكذب الحياه امام عيد السعال فدخل الحي رضي الله عنه وارضاه وكان رجلا قصير الطار ويمكن مبلغ قصيره الارض فيمسح في يده ام حد في ودولها التاريخ الاسلامي قال ان الله عدت عز عسنة. ان الله عدت عز عسنة لنخرج العلاس من عمادة الهنان الى عمادة مب العلاس. ومن جنب الاسيان الى عزه الاسيان. من جنب الاسيان الى عزل الاسيان. ومن بلق الدنيا الى السعى الدنيا والاخره كان من البلاد والبلاد، وفتح الله عز وجل قلوب البلاد والبلاد، لانهم كان ما قطنا في البلاد والبلاد. هذا هو الاسلام. وأنت عليك ان تتعبد على سبيله، وان تتعبد على يسرك، وانظر <تصفيق> ما كان من عمر عبد ما كان من عند عبد العزيز. هذه مدينه لما دخل على المسلمين مدينه كتابنا ترقب هذه مدينه دخلها لها النبل المولى عضو بالقتال مباشره صار على هذه المدينه الى عمر الى عمر اكثر قائلين لهم ان سقط هذه المدينه فالحفاظ فتح هذه النبيله فتح المرء ثم كتبوا السلام ما هو السبب من تعاليم الاسلام ومن شريعه الاسلام ومن كلام النبي العزى صلى الله عليه وسلم انه اخبر وقال انه اذا دخل, أنه إذا دخل أي من اي خلقه او لفتحها عرفوا عليه الاسلام اولا يا قوة من النار فإن هذا عربوا من يستعين الله بالتياه. فالجسدون زمن هذه المدينة بدون اشتريه لأولاين. فانصل اهل وهذه المدينة لعمل النهات العديد. ان فتح هذه المدينة فجأة باضية. فمات ايام النار اوض. رضي الله منه الله قال إلا هكترق من عيون الحسن الثالة كمساء للتعديل إيه انه النفس ادوار أدوار الناس ويأخذوا خيرات الناس ثم يأخذون بل جتب مكتوباً كومياً كريعاً إلا قائمة البيوت إلا ما أنتصل بهذه المزالة سودى عليك علينا للحاجة ومرشد ذلك جاءوا مليء وتعب الناس ومع ذلك يقدر ان يخرج ان نخرج من هذه المليئه قال فخرج الجيش المقتضئ المستحب وبين لديه القلوب واللغه من هذه القديمه لا اع الى الله وان محمد رسول الله ده تجاري لله وراجل الشريعه للجميع طاطق الذي حمك هكر فكرت ان اتحاكم دميت الشريعه فكيف نتحاكم بغير شرع الله عز وجل فطروا الله في عقد يصبح من البلاد والعباد لا يكون في كل جمال المكان. ولا يكون يصبح به البيان والحباد والسمان والمكان. شرح الله عز وجل. فنحن الله عز وجل عز وجل. والله عز وجل. يعلم ما هو صالح لنا. ويعلم ما هو صالح لنا. فكيف تتحاسب من غير الشريعه ايها الاخوه الكرام انظروا الى الله صالح عمر بن رضي الله عنه و ارضاه يوم انقلبك ليتكلم مفاتيح بيت بنفسك نشا على احجارك اكثر من انني وقلت لا اشكال منك ما اخذ الجلوش ولا اخذ خدم ولا, ولا حجم وما اخذ اي من وما تافذ مع طائره ولا ركب اخيار تباره ولا تستحول تهب وحدهم ومعه قادرهم ومعه وظلتهم. فكان ينفي احيانا ويمكن احيانا نقضى اترام السورة يتيح. نقضى اترام السورة يتيح. فلما نزل عمر بن عطار رضي الله عنه و اصلاه ابو عبيده بن جبار رضي الله عنه و اصلاه تامسك عمر بخطاب هذه الناقه ومكي بخيبه في الصين فقال ابو عبيده يا ايها المؤمنين ارقص حتى لا تتكتب الناس فماذا قال عمر طريق الوضع وخريفة المسلمين إيه قال هيه النار ومينة لو قالها غيرت. هيه النار ومينة لو قالها غيرت لأوجعته غرضه. قد ويأردنا نفس. اعزل الله بإسلاح. اين استغرد عزة في غيره. لو تحجحنا الله. لو اعرفتنا عن سكر الله. ازلم الله. لو خالفتنا ستة الليلة ان الله وانا ازلم. ازلم الله. ووجب علينا ان نفيدنا. وان نفيدنا. وان نعلم. ايه الله هذا. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وجب على المسلمين ان يتعرفوا على حق الاحسان وان يعلموا ان دين الاسلام هو دين السماحه وهو الدين الخبطيء وهو الدين الذي يحكم شريعه الاحسان والذي يحكم بحكم الله عز وجل ففي هذه الجائزه الخطيه اسم اسم وجب علينا ان نضع غدا يوافق على التعديل الذي يريده لاجل هذه النقطه وان كانت هناك مقالات كثيره تعلمها جيداً ولكن هناك رأي مقيد ان هذه المتاخريا للدستور وهي ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر العديد للتشريع وان اذاه هو فيه صوح وان الرئيس لا يحكم البلاد الا اذا كان اجرى راي مرسل وان نحكم اكثر من الثلثه المطلق الايه ذلك وجد علينا ان نحفظ لثطه واستن على يخفي الله الله رؤاله وتعالى امر كان محبوظ التعرض على الإستان فيه كماح وليس اننا نتحاكم من الله عز وجل اننا نصر حصفات او مجل الإستان او قتل نصر مجل حبيبنا او قتل ولكن هناك امور كثيره في التحكم بالشريعه لله عز وجل في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح وفي الصلاه وفي التجاره وفي البدع وفي الشراء وفي الاداره وفي الاحتفال في الحقيقه وفي التوحيد من توحيدك لله عز وجل ان تعلم ان الله عز وجل له ذا هو اين الزياده والتشريع وان الحكم الا لله اهل للتوحيد. وهذه الامور العظيمه الاصوليه التي يجب على المؤمن ان يعرفوها وان يتعلموها وان يعملوا بها وان يعبدوا غير ذلك الحكم الا لله الا يعلمون القلق وهو قصير القبيل ايها الاخوه قبيل هذا قليل من كبير ولكن الوقت قصير ولست نكاحا ركع الله ركع من الذي يصلي من الذين قاموا من قبلنا ولا قوي من قبلنا ولا هو المولى لا يقبل فمن رآه لست من امورنا لخير الصوت خير ومن من المسلمين لشر الشرك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد وصل اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم والمسلمين اللهم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحيان منهم والاموات انك يا مولانا الدعوات